بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ورسول رسول رب العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مع الاشره المحبه تkiwa katika halqa ya sababu na njia za kujikinga na msiba na janga la korona hasanallah tبارك وتعالى wa iyakum min hadha alwaba tulitangulia katika majalis zilizo pita kutaja baadhi za sababu muhimu kama vile kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini kadari za Allah kabarak wa taala na kwamba الله an Allah subhanahu wa taala litakuwa na asili nitaka Allah subhanahu wa taala halitakuwa hata wakijumuika wanadamu muda kuwa Allah tabarak wa taala ajataka kulipitisha jambo fulani basi wa hakeza zekerna min allesbab. tukataja vile vile miongoni mwa sababu na njia ambazo kwamba zitamlinda huyu mwanadamu na hili janga na kila mtihani ni kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua Allah tabaraka wa ta'ala na kutubia kwa Allah tabaraka wa ta'ala na vile vile kumuomba Allah tabaraka wa Taala na mingineo katika sababu tulizozitaja na leo vile vile tutataja baadhi za sababu za msingi ambazo kwamba atakaniwa nazo na azitekeleze huyu mwanadamu kwa sababu kwa alasifi shadid takuta wengi katika waislamu ni wenye Kuzembea na ni wenye kugafilika na sababu za msingi kama hizi kama vile kumwamini Allah tabaraka wa taala na kuamini kwamba jambo ambalo kwamba Allah tabaraka wa taala hajaliandika linimpate yeye haliwezi likampata aqida kama hizi utakuta wengi katika wanaadamu hawazijui wala hawana hamu kuzijua utakuta wanakimbilia sababu zingine ambazo kwamba ziko katika sheria yetu lakini wanapuuza na kuhafilika na kufanya uzembe juu ya sababu ambazo kwamba ni muhimu zaidi. Kwa mfano utakuta mtu hana imani wala hana aqida au hafahamu wala hajui ya kwamba jambo mbalo kwamba Allah tabaraka wa Taala hajamuandikia limpate haliwezi likampate lakini anaamini kwamba siwezi kupatwa na maradhi kwa kuchukua baadhi za sababu utakuta baadhi ya watu sunza mkono wako fanya hivi fanya hivi asbab ambazo kwamba ziko katika sheria lakini si zenye umuhimu zaidi kuliko zile sababu zilizotangulia kumwamini Allah tabaraka wa taala Kuregea kwa Allah kutubia kwa Allah haya hayana msingi kwake yeye kinyume na mengine ambayo kwamba yeyeonelea huwa yana msingi zaidi kwake yeye kuliko haya aliyotangulia kama vile kukaa nyumbani kutotangamana na watu na mengineyo wallahu musta'an fa min al-asbab kadhalika ma'ashira an la katika sababu kadhalika ambazo kwamba ni zenye kumlinda huyu mwanadamu na njia ambazo kwamba zikamsaidia kumhifadhi huyu mwanadamu sawa na janga kama hili la corona wala riadha billah au mtihani wa aina yoyote ni taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala taqwa Allah tbaraka wa ta'ala kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha na kumuogopa kwa sababu ni hifdh ambayo kwamba ni neema ni chanzo cha wewe kuhifadhiwa na Allah tabaraka wa ta'ala kutokana na kila msiba kutokana na kila bala ndapoku huyu mwanaadamu akamwamini na atamuogopa Mola wake subhanahu wa ta'ala akatekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala na vile vile akaepukana na kuwa mbali na makatazo ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kumcha Allah tabarak wa ta'ala kama tunavyosema baadhi ya wanazuoni rahimahumullah tabarak wa ta'ala huwa an taj'ala bainaka wa bain maharimillahi wiqaya ni mwanadamu kuijalini nafsi yake اسي بو كي الي محرميشو يا الله سبحانه وتعالى هذا هو تقوى معاشره الاحبه ما كما ونوسموا ونوزووني تقوى الله تبارك وتعالى هو اصل حفظنا ديو شانزو شا سيسو كل بلاء نا الله سبحانه وتعالى وهكذا هو أصل سعادتنا نشانو cha sisi kufaulu na vile vile ni chanzo cha wanadamu au waislamu kupata heshima na vile الله تبارك وتعالى <الله تبارك> وتعال>. سماء <سؤال> ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن اهل القرى لولوا لوات واميدي امنوا انجيل المؤمن الله تبارك وتعالى واتقوا لو الله سبحانه وتعالى وكوepukana ما كاتزو yake na vile vile wakafanya maamrisho ya Allah na wakayatekeleza تبارك وتعالى الله سبحانه انزلنا فتحنا عليه بركات من السماء والارض tungeliwafungulia wao baraka yamwua kokoka mbinguni wa hakadha rudini walakin kadhabu lakini wamemkuhuru na vile vile wakamkanusha Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadhnahum bima kanu yaksibun Allah kutokana na yali waliokuwa wakiyafanya fa taqwa allah ma'ashara alahiba kumwogopa allah kwa kutekeleza amrisho yake nini allah yataaka wa hakadha ijtinabu anawai kuepukana na kuwa mbali na معاشر الأحبة كاتك سباب ونجيه انبazo kwambo zitamlinda na kumuokoa huyo mwanadamu ni duaa adduaa huwa ma adraka ma duaa ni kom nyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala nakuzalilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia ibada kubwa kama hii ya عباده عظيمه ما انكت عباده كما ان وصفه انت صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده كما عندنا عثمان بن بشير رضي الله عنه وطبا عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تم عليه الصلاة والسلام كما الدعاء هو العباده دعاء وعباده الدعاء هو العباده ليله ليله مولاه وتعالى akisisitiza waja wake قال ala waifqala rabbukumud'unni astajiblakum الله تبارك وتعالى akisema niombeni ud'unni niombeni astajiblakum atoa ahadi kwamba nitakujibu maombi yenu wala yakhsifullah min aad na allah tبارك وتعالى simwani khalifu maajizo yake na ahadi zake فالدعاء عباده عظيمه معاشره المؤمنين كذلك الله تبارك وتعالى اسما وإذا سألك عباد عني فإني قريب نكوكريم وقواني وانا وليليزيا ادعي ربك موم بمولاه ولا اسكات طمع قواني مولا تبارك وتعالى امشكفطيه احادي يقمن ني منيه كتهليزه ماومبيك na ni mwenye kukujibu wewe maombi yako kwa adduaa maashara alihaba kazealika huwa min alasbab alazima liraf'i mithl hadhi albala huwa hadha alwaba ma'a allah fa'afana allah wa iyakum الشرعيه الاذكار الشرعيه نزيل ان يرادنا اذكار ذلذثبوتكم تتميتوا عليه الصلاه والسلام ومنها لميونغوني موايزو يورادينا اذكار ذلذثبوتكم بنمتون عليه الصلاة والسلام لنكسمي دعاء كل اسبوعي نا جيون بسم الله الذي لا يضر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 ومن قاله حين يمسي لم تصبه فجأة بلا حتى يصبح ايات تكنسمه دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كتقعد اسبوعي تنالي الصلاه والسلام اسمع حتى تفطى من مصيبه ولا كذلك تكنسمه دعاء jioni basi hatapatwa na msiba na balaa ya ghafla mpaka atakapokumbaukiwa na asubuhi naani akhwani fillah kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema kama fi sahih alayatani alakhiratani min surati albaqara كُنْزِيَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ فَكَمْ شُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا تَتَكَىسُمَا آيَةَ هَذِهِ الَّذِي ذَمْشُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ كَتِكَ الْسِيقُ كَفَتَا زَتَمْتُ شِلَ زَايَةَ وَلِيلَ kazalika ni nasabab katika sababu ambazo kwamba zitamlinda huyu mwanadamu na kumhifadhi na homsiba na hili janga na misiba ya aina yoyote ile atakayokuja huwa alakhd bilasbab alakhd bilasbab ni mwanadamu ambazo kwamba الله تبارك wa taala amezielezea na kuzisheria katika kitabu chake kitukufu na vile vile kadhalika mtume wake alayhi salatu wasalam kuchukua sababu na kuchukua tahadhari ni moja katika sababu za kisheria ma'ashara alhiba Allah tabarak wa taala asema katika kitabu chake kitukufu wala ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه نموسيذي بيليكي mikono yenu wakati maangamio wajua kwamba hapo kuna msiba singe katika huo msiba hapo kuna balaa kwa kando ka kando singe katika hiyo balaa ndio maana mtume alayhi salatu wassalam kama fi musnad al-imam ahmad kiraraka min al-asad sehemu fulani kuna janga sehemu fulani kuna bala sehemu fulani kuna matatizo wewe ukaenda ukajitumbukiza katika lile janga katika yale matatizo utakani al-munadamu sheria inakwambia wala tulqu bi aydikum ila al-tahlukah katika matatizo msijiingizie katika maangamio wa hakadha mtume alihi salatu wassalam يقول bal yaslama kana mutuma alihi wassalatu wassalam ketika kuchukua sababu za kujilinda an idha sami'tum bihi ayy bit ta'un bi ardi qaumin fala tadkhuluha wa idha kuntum fiha fala takhruju minha kum alihi wassalatu wassalam asimam takafus kiya msiye mukaingia katika sehemu kama hiyo na ardhi kama hiyo kadhalika wa idha kuntum fiha la takhruju minha Mutakapokuwa katika ardhi kama hiyo msitoke kwanza sehemu nyingine mukaambukiza janga kama hilo la ya jooz kwa sababu sheria imetuamrisha sisi kuchukua sababu na njia za kujilinda kutoka na misiba kama haya كذلك معاشر الاحباء كتك سباب زينزودوزو كشريا كما ان وصفه صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح عن سعد بن ابي وقاص فيما من تصبح سبع تمرات عجوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر لغوني وسبب الزكشريا الذي سيتاجه نبينا وتق عليه الصلاة والسلام كما عليه ال الصلاة والسلام كما من تصبح سبعه مرات عجوة يو يتكئ كولا تندى سبعه زعجوه سبوه. لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر بس يكو كما هو يا اسبحي حتى فتا ولا حتى kutokana na sumu ya aina yoyote wala vile vile uchawi wa aina yoyote hadithu nabawi wa hakeza dawaa rabbani alayhi salatu wasalam atuelezi yoyote atakayekula kila asubuhi tende saba za ajira hatudhurika na sumu ya aina yoyote baada ya hii miongozo ya kisheria iliyothibiti katika kitabu cha Allah na vile vile sunna za bwana mtume aleehi wa wasalam madha turid baada bali lakini pamoja na hayo yote utakuta baadhi ya wanadamu bali Waislamu watakwambia kwamba korona mpaka sahihi hakuna dawa iliyopatikaniwa kidhi cha hakuna dawa na wewe una hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mtume akwambia maa zamzam lima shiriba la chukua maji ya zamzam الله yaombe uone kama allah tbaraka wa taala hata kuponya mtume sallallahu alayhi wa sallam mashakwambia yoyote atakayesema bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiu النبي الله عليه وسلم قال بيوم يتكئ كل اسبوع كنده ولا عشىء عين فماذا تريد بعد ذلك نعم اخوان في الله فهذه أسباب ربانية وشفاء نبوي وشفاء رباني فيمبغي على كل مسلم ان يهتم بهذه الطرق وإن اهتم بهذه السبل لازم كل منادام خصوصا واسلامه قوم قوم ونموامني مولا واه سبحانه وتعالى نوامني منين يا بونا متي صلى الله عليه واله وسلم لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هيني اسباب يسيره معاشره الاحبه تمبندا في كشنگيا من بابي قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الباء على الاسم والعدوان كسيدانا ketika mambo yaheri ni ketika mambo ya uchaji Mungu wala wanawazuwoni wetu wameshaongea kuhusiana na janga kama hili كو maneno ya maulama na maneno ya wanazuoni na kuyafanyia tarjuma kwa hiyo ni kama vile wabalozi wa kuyafanyia tarjuma maneno ya wanazuoni wetu na muombe Allah tabarak wa taala atujalie miongoni mwa wale illezine istami'una alqawla thumma ttabi'una ahsana wa subhanaka allahumma wa bihamdika فإن أصبت فمن الله تبارك وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن قلة العلم ومن الشيطان أولا وأستغفر الله والله تبارك وتعالى ورسوله بريئان من هذه الأخطاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين